وداعا ايها البطل أيها البطل لفقدك تدمع المقل تدمع المقل بقاع الارض قد ندبت فراقك واشتكى الطلل لان من الاجساد فالارواح تتصل فالارواح تتصل ففي الدنيا تلاقينا وفي الأخرى لنا الأمل فنأسأل ربنا المولى وفي الاسحار نبتهل بأن نلقاك في فرح بدار ما بها ملل بدار ما بها ملل بجنات وروضات بها الانهار والحلل بها الحور تنادينا بصوت ما له مثل بها الاحباب قاطبه كذا الاصحاب ورسل بها أبطال أمتنا بها شهداؤنا الأول فيا من قد سبقت إلى جنان الخلد ترتحل هنيئا ما ظفرت به هنيئا أيها البطل وداعا ايها البطل أيها البطل لفقدك تدمع المقل تدمع المقلوب بقاع الارض قد ندبت فراقك واشتكى الطلل لاناهت من الاجساد فالارواح تتصل فالارواح تتصل